الحمد, الحمد لله رب العالمين فإن الله يسمى على تنجيدنا محمد وعلى أم صحبك على هذه مريغة ترى من الله أحيط يا رسول الله فن ما على المسلم سمعنا انكم همم سكنوا لي انا عماتكم بيته تجنوا نصفه تعتلو انما على ذلك قد لكم كثرة كثرت الشان من خلاف مع امرائه راغب في هارون مشي والله يرحمه الله لقد شيخان على احترام هذا الحد وبهذا النص عند المسلمين في كتاب التائد لقد بيان سبب الحديث ان كتاب الحج امره الله يرحمه الله عن اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ياما ناس كثرت الله عليكم يا تحكم قال رجل الى كل عالم يا رسول الله سكت اكثر قال بلاخا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدم محمد رجته ولا مذكاه ما قال هلك... دعوني لا تركتكم اينما هالك اينما هالك وانتم خططتم بكذب وشاومه اخترا دي معل عندي اي اذا ما تصون شيء انت والنص ساعه ثم اذا رايتكم تعالوا خطبوا اول ما نعيطكم محمد الزهر نقول ما ما ما تصون ديكات من هناك دهب في باب وجود الانتصار القادر بالاستقاع كان الماء لان باب السرور قد اكتفى تفيض اكثر عنه وامل وهو قد يحد الاستقاع يهر توضيح من فعلي صد مصطفاه ذلك تنفعب وكذبه يستفعب المعمور هو أكيد المعمور بنيه حسب الصفاء عكيد تمثلا جمعة هي عن شرب الخمر التنبيد تستطيع أن حتى نشرب بها والصلاة معمور بها وتبني على حكم الستاعين ديالي و قلت و كلمه والمفتاح ادور معي و دخلون في 60 الله ما له سيره الحساب لا تحط هي هذا هذو المفتاح اللي يقوم اس اس اس اس ما هو ذاك قد يستطيع الحملها وقد لا يستطيع لأنه يفع جامل ترك المنقية بابا على عيون لا يستطيع منه إلا ما تدعو باردلاته فأكمل مرتب لهذه النفس تدخل غصة بجرب جميل من الخمر ذاه النبي من صنابه ما كان مثل حميد وما كان الكراكي من صعبه وفقه أولم يسعيه فالمعبور بي يأجي به مخلص على قدر فاتته لا يكن لقول الله نفسه إلا وسائل إذا كان لا يستطيع الإكيام بإمسانه على ذلك تتبيه على ما دونها فإذا ربما يستطيع أي صنب يقائم وإذا ربما يستطيع الإكيام بإمسانه هذا يستطيع من معي بما يجبه عقبتك فإذا لم يكن حيث هم الأجماء المقايا توضى بما أحده وتيمم من خالف فإذا لم يستطع إخراج صاعب من ذكاته يستطع يتدر على إخراج بعضه أخراجه لك من كانت لكم فور الأسئال واختلافهم على أنبي رعيم أنني عنه بالحليم وكان من المسائر في زمنه يتركبوا عليه فحليم شيء على الناس بصدقه صدقه ما تركبوا عليه فجاء بشيء <تصفيق> لا يستطيع كالجنج كل حال كالحج كل حال ويمنيه عنه بعد الزمانين للبتاة وتنفع الاستغال به عما هو أهل تعالى بما يجب رحمه الله انبانع العلوم والحكم قد انتشر الناس في هذا الباب اكثر انا من اتباع اهل الحديث من اتباع اهل الحديث وقد راى بالمشاهير حتى كانت في دبي يجب دخول البنك والله انه هو ابن الذي ذكرت من ذاك ترى حامله جفن غير ثقيل وامي بطائر غير راجل ووالساعي تقول لي بالمشائل الثقيله ما لا تعود العاده بناء ما لا يقرا فاشهروا لي بتخلص الجواب عن ذلك وكفرت في الخصونات فيه في يدام عليه حتى يتومد من ذلك الشرارة في مستوى ويستطرد من سببه الأعواء والشحناء والعضاة والصباح ويذكر من ذلك الحبيلا جنوية المغالبة وصالة الحموم اليوم هذا نبقى هادي وصوت للناس اليوم هذا بنناض نقول ما خربان تقدم الشلمه على على طب في يتخلي وهم فكروا ان الحديد الغاء الان تسجيل واننا مهمين وعن معاني انتباب الله أزا وجنه ومعرف السرون والسلام والصحيح عزيزة الارض أفترض للتأكيد أفترض وعن سمة الرسول النار صلى الله عليه وسلم وعن أفترض للتأكيد ثم التفضيل فيها يتفهمها يتفهمها يتفع. معرفه كلام السحابه والسالوين لها بالخارجه انتم تكتبر دي تميز بين الحلال والحرام وتهدي السنه الراسخ في الفقه وغير والدك الشئ وهو طريقة امام احمد ومن الله فتر من الموح الحديث الرباني وهو معرض جهاز شغل شاغل عن التجاهلون في القتن الرأي مما لا يتفع فيه ولا يتع أعلم مارين في التجاهل لذي الخشونات أعلم مارين في التجاهل لذي الخشونات والذي وقال الامام احمد كثيرا اذا شئنا عن الدول في فضائل المسلمين ان pendapatته هو تقول داعين من هذه المسائل ان شاء الله كبروا ونفكروا العلم على ماذا تعلمنا تمكننا من بناء الحياه في الوادي حقيقه انا طوله طوله في فكر اصول المشاكل ولا بده ان يكون شيء كهذا الطريق ابدا ابد الصعاده اريد ان شاء الله ابداه من البدايه الاستاذ احمد هذا ابي عبيد وانا اساله لك مش لك يا اخو انما ندعاش له بهذا الطلب على الدكتور الدكتور لو طالب مسايده منار او اكمل يزيد الحديدي يا سلاك انه ينتظر العمل دي وكل امرك لي ان يبصد بذاد التربطه والتكرم به لي بمعرفه ما انزل على رسول فشنيه طريقه طريقه العمل بذاد الذات وذهاء قلبه لي تماما كما توافقه الله وسبح علموه رشدوا وعلمناه معذ يخل يحلم وكانوا من هؤلاءاء منذ شيء في السؤال ان كل رجال انتم تفرشوا عن عباد العلم اترماد اسمه من العند وما قال هذه الجند لمن كتل ما عمر بيه النبي صلى الله عليه وسلم بسيار أختيه تأترى عما نهى عنه عم. فمن تستغل لذلك عن غيره أكل له النجاة في الدنيا والآخرة ان خالق الآلك واشتغل بخلاطره وما يسحشنه وضعه لما حفظه وحطر منه النبي والحيثان والانكداد الذي منهم هلاكه في الصحراء واختبارهم على انبيائهم وعدم اتيابهم طاعتين لرسلهم فارجلنا وياتنا السؤال من علمي الجدب كيف يجب على من سأل عنه ما هذا السؤال يكون وجودا لهذا كان السؤال عن شيء لا حدث ما قد حدث من ام ديو من قصد التعمد او الاكتار من ديو من العند او سبب من هذا الحديث اولا يجب ان تقت كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان في كل ما عجبه وضعه أسئلهم صلى الله عليه وسلم خارجاً التحذير من الوكوحقين وقعت أر الشفاء إما كان سبباً فيها لكن راضعاً أنه لا يجب على الإنسان أكثر <تصفيق> خانصاً أن من عجب عن بعض المأمورين اضطروا أن يأتي بما تدر عليه لنجتمع لتساعد المسائل انا نحتاج الى من اترك تمدع الى تكلفه المسائل الله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين